اذَا بِإِلَافِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ ٱنْتَ ذَكَا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ مَأْدَبَر يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ فَأَغْرَقَهُمُ ٱلَّٰهُ كان الاخره والاولا ان في ذلك لعبره لمن يخشى انتم اشد خلقا ان السماء بناها رفع سمكها فسوى وقفتش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرحاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعانكم فإذا جاءت الطالب تلكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من تغاوا اثرا حياه الدنيا فان الجحيمه هي الماوى وام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 إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُم يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا